السؤال هل اسم المعز من اسماء الله الحسنى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من ارسله الله ورحمة العالمين وعلى آله وصحبه واخوانه لا يمكن وسلم تسليم عما بعد فاسم المعز يختلف ثبوته باختلاف صحة الروايات في سرد الاسماء الحسنى المثبت لهذا العسم وغيره او ضعيفه فمن حكم على هذه الروايات جميعها بالضعف اما من جهة السند او المتن او كليهما فانه لم يثبت هذا العسم هذا الاسم لان اسماء الله لا تختص الا في نص ولم يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حصر الأسماء بعدد معين ولا في تعيين أسماء الوارد يمكن أن يحتج به وإن ورد ذلك الاسم في الصفة إلا أنه يدل على معنى قائمة بالذات فقط ولا يشتق الاسم من تلك الصفة أما منصحها هذه الرواية وخاصة الرواية المشهورة عني وادد بن مسلم بن شعيب ابي حمزة التي عول عليها طالب من شرح الأسماء الحسنى ابن منده وابن عربي والبيهقي وغيرهم والتي اخرجها التلميدي في سننه وقد أثبت اسم المعيس وجعله من اسماء الله الحسنى ومن من صحح الحديث الحبان والحاكم ومن حديث أبي غريرة رضي الله عنه محسنه النووي في الأذكار وأيضه الشوكاني في تحفة الذاكرين حيث حال ولا يفتاك أن هذا العدد قد صحهه إمامان وحسنه إمام فالقول أن بعض أهل العلم جمعها من القرآن السديد ومجرب ضدوه واحد أنه رفع ذلك لا ينصحب من عرف الروايه ولا تدفع تحديث بالنسبه واما الحديث الذي ذكره ابن كثير عن امام احمد فرايته هو ان اسماء القصناء اكثر من هذا المقدار وذلك لان ذلك لا ينافي قول هذا المكبار هو الذي ورد الترغيب في احصائه وهذا ظاهر مكشوف لا يخفى والعلم